وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار اوصيكم إ خ و ا ن ي معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل رزقني الله و إ ي ا ك م تقواه في السر و ا ل ع ل م إ خ و ا ن ي معشر المسلمين روى ا ل إ م ا م البخاري في ص ح ي ح ه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ ن ه قال سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله عز وجل من هذه يعني العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إ ل ا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء فنوصي كل إ خ و ا ن ن ا المسلمين ب ا ل إ ق ب ا ل على الله عز وجل فيما تبقى من هذين اليومين الكريمين من هذه ا ل أ ي ا م العشر و تم ا ل ت أ ك ي د بالنص الشرعي على صيام غدا وهو يوم ع ر ف ة لما رواه ا ل إ م ا م البخاري من حديث أ ب ي ق ت ا د ة أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال عن يوم ع ر ف ة أ ح س ب ه يكثر الذنوب سنتين م ا ض ي ة و م س ت ق ب ل ة قال ا ل إ م ا م النووي ي ع ن ي الصغائر وليست ا ل ك ب ا ر حديثنا إ خ و ا ن مع شر المسلمين في هذه ا ل م و ع ظ ة إ ن شاء الله عز وجل بعنوان من مناسك الحج نتعلم و أ ع ن ي بذلك أ ن الحج كما تعلمون ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وهو له ك ي ف ي ة م ع ي ن ة يتم بها وله أ م ك ن ة م ع ل و م ة و أ ز م ن ة م خ ص و ص ة ولا يصح الحج إ ل ا بهذه يعني لا يصح إ ل ا في ز م ن ولا يصح إ ل ا في مكانه ولا يصح إ ل ا ب ا ل ك ي ف ي ة التي فعلها النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي قال ل ل ص ح ا ب ة ولنا جميعا خذوا عني مناسككم ف ل ع ل لا القاكم بعد عامي هذا أ ه ل العلم نظروا إ ل ى هذه المناسك مناسك الحج والعمره واستلوا منها قواعد تعمم على كل أ م و ر ا ل ع ب ا د ة وعلى كل من أ ر ا د أ ن يلتزم بالشرع باطنا وظاهرا وهذه القواعد و إ ن شئت قل هذه الدروس استلها العلماء من مناسك الحد و ا ل ع م ر ة فاعروني إ خ و ا ن ي اذانا ص ا غ ي ة وقلوبا و ا ع ي ة ونحن في هذا الليل الدامس والبحر ا ل م ط ل ا ط م في مصرنا واشتبه الباطل بالحق وغيب الحق عن كثير من أ ه ل ه أ ر د ت في هذه ا ل م و ع ظ ة أ ن آ ت ي ببعض الدروس المستله من مناسك الحج والعمره ونسقطها على واقعنا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه و إ ن الله لسميع ع ل ي الدرس ا ل أ و ل أ و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا التعبديه الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي وقبل ذكر الدليل ووجه الاستدلال من الدليل أ ر ي د أ ن أ ص ل أ ص ل ا شرعيا نسحبه ونحن نسير وهو كما تعلمون أ ن ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل من خير ا ل أ ع م ا ل قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لا أ ح د فالعمل الدعوي من أ ش ر ف ا ل أ ع م ا ل طيب العمل الدعوي لهو نشر الدين وحمل الناس على ا ل ش ر ي ع ة له وسائل يسلكها الداعي إ ل ى الله ما حكم هذه الوسائل وهل وسائل ا ل د ع و ة ت و ق ي ف ي ة ش أ ن ه ا ش أ ن العبادات أ م أ ن ه ا من قبيل المعاملات ليست ت و ق ي ف ي ة أ ع ي د هذا الكلام ل أ ق ر ر معكم ا ل أ ص ل الشرعي وركزوا الله يبارك فيكم العمل ا ل د ع و ة ا ل د ع و ة يعني ب د ع و الناس إ ل ى شرع الله إ م ا بالمواعظ و إ م ا ب ا ل د ع و ة ا ل ف ر د ي ة و إ م ا بالعمل والعمل من أ ن ج ح الوسائل أ ي أ ع م ل أ م ا م الناس بشرع الله فيقتدون بي ب الوسائل التي يسلكها الداعيه الى الله هل هي ت و ق ي ف ي ة ش أ ن ه ا ش أ ن العبادات أ م غير توقيفي ة الجواب لن يتضح إ ل ا بعد تقرير أ ص ل وهو لابد أ ن نميز بين الثوابت وبين المتغيرات في المجتمع الذي نعيش فيه أرجو سأحاول ألخص وأوجز التركيز ومتغيرات إيه والمتغيرات جاهدا ثوابت ثوابت الثوابت ثابتة قيام الساعة معلى لدن إلى إيه هذه آدم من مثلا شرب الماء ثوابت تبع المتغير ا ل و س ي ل ة التي نسلكها لشرب الماء يشرب في ا ل ق ر ب ة يشرب من الكاسه يشرب من الصنبور إ ل ى غير ذلك كذلك ا ل أ ك ل ثوابت ومتغيرات ا ل أ ك ل ده من الثوابت طيب و ل أ ك ل المتغيرات ن و ع ي ة الطعام و ا ل آ ن ي ة التي ناكل فيها كذلك المواصلات المراكب يعني دي ي ف ه ا ا ل س و ا ب ت والمتغيرات ثابت المركب ينقلك من مكان إ ل ى مكان متغير تركب الجمل الحصان أ ع ز ك الله البغل الحمار ا ل س ي ا ر ة ا ل ط ا ئ ر ة إ ل ى غير ذلك طيب تعال في المجال الدعوي في المجال الدعوي فيه س و ا ب ت نعم وهي ا ل ت و ق ي ف ي ة التي ش أ ن ه ا ش أ ن العبادات وهي ثوابت العمل الدعوي تب م ت غ ي ر ا ت م ي هي ه الثوابت في العمل الدعوي انتبهوا يا اخوانا ما هي الثوابت في العمل الدعوي الثوابت هي الكلام والعمل فقط دي الثوابت وديت اللي هي ت و ق ي ف ي ة ف إ ن أ ر د ن ا أ ن نغير في هاتين الثابتين فلا يجوز لنا طيب أ ت ي ن ا بمتغيرات لتجدد أ و تظهر الكلام والعمل لا ب أ س وعليه أ ن ا ب ت ك ل م ه م ا وده من العمل ا ل د ع و ة ولكن ارتقيت على مكان عال من المتغيرات أ م ا م ا م ك ر و ف و ن من المتغيرات هذا لا شيء فيه قط انت بالعمل أ ن ا في مجتمع معين في م د ر س ة أ و في مستشفى أ و رب أ س ر ة باعمل بشرع الله هذا لا ب أ س به تب انت غ ي بالمتغير و ا ا ر د على ع ل ل ل ا م الوارد على العمل أ ع م ل مسرحيه اعمل تمثيليه ل أ ب ي ن للناس حكم ا ل ش ر ي ع ة في كذا حرام ولا يجوز ي ن ق فرق الاثنين بين الثابت والمتغير في العمل الدعوي ل أ ن ن ا إ ذ ا اردنا أ ن نتكلم مع القوم الذين يريدون ا ل إ ص ل ا ح وينشدون نقول لهم ا ل و س ي ل ة التي تسلك لحمل الناس على الشرع وتحكيم شرع الله في ا ل أ ر ض هذه ا ل و س ي ل ة من العمل الدعوي هو من العوامل ا ل ت و ق ي ف ي ة ش أ ن ه ش أ ن العبادات وليس من المعاملات اللي الاصل فيها الحلم وهذا اختلط على كثيرين, على كثيرين من إ خ و ا ن ن ا بحسن ن ي ة فتنكبوا الصراط و أ ب ع د و ا ا ل ن ج ع ة يبقى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في ا ل أ م و ر التعبديه و ا ل د ع و ة إ ل ى الله من ن ا ح ي ة الشكل والمضمون تعبديه فلا يجوز التغيير فيها ب أ ي لون من أ ل و ا ن التغيير وعليه لا يجوز لكاتب أ و مؤلف أ ن يخترع قصه ة من خ ي ا ل يختر حكاية كذا من خياله مضمونها ا ل آ ث ا ر ا ل س ي ئ ة ا ل م ت ر ت ب ة على الخمر ويسطرها في كتاب وينشرها كذب ولا يجوز <تصفيق> انتبهوا إ خ و ا ن ي ل أ ن الخلط في م س أ ل ة الثوابت والمتغيرات في العمل الدعوي ي ت ل ت ب عليه خلل كبير نرجع إ ل ى الدرس ا ل أ و ل وهو الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة الدرس اللي ه ن س ت ل ه أ و الدليل اللي ن أ خ ذ ه من مناسك الحد و ا ل ع م ر ة لا يوجد مسلم على وجه ا ل أ ر ض يعارضه ولا يحكم عقله فيه ولكن الإشكالية أ ن ه ظن أ ن الاتباع هنا وليس الاتباع في العمل ا ل د ع و وليس الاتباع مثلا في ب ق ي ة العبادات وهذا من الخلط ومن عدم الفهم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه م انه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة ذا الحليف و ل أ ه ل الشام قرن المنازل و ل أ ه ل نجد ا ل ج ح ف ة و ل أ ه ل اليمن يلملم قالت ع ا ئ ش ة و ل أ ه ل العراق ذات عرق دي أ م ا ك ن معينه معروف وكذب لك قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أ ه ل ه ن لمن أ ر ا د حدا أ و عمرا أ م ا من كان دون ذلك فمحله حيث هو حتى أ ه ل م ك ة يهلون من م ك ة إيه معنى الكلام دي, دي اسمها م و ا ق ي ة ز م ا ن ي ة م ح ا ط ة ب م ك ة ا ل م ك ر م ة النبي صلى الله عليه وسلم حددها ل أ ه ل الشام ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ و ل ا ذا ا ل ح ل ي ف ة م ك ة و ل أ ه ل الشقه ب بن المنازل و ل أ ه ل نجد ا ل ج ح ف ة و ل أ ه ل اليمن يلملم و ل أ ه ل العراق ذات ع ر ق أ ي واحد جاي على م ك ة يمر على واحد من هذه ا ل أ م ا ك ن عنده يقف ويتحلل من ملابسه ويلبس ملابس ا ل إ ح ر ا م وينوي الحد أ و العمر حسب ما هو ذاهب إ ل ي ه طيب هل يجوز لنا أ ن نغير هذه ا ل أ م ا ك ن الجواب لا يجوز ومن غير انتبهوا ل أ م ا ك ا ن للضابط م ن غير ل أ م ا ك ن تعبدا لله فقد ابتدع في دين الله يعني لو أ ن رجلا من أ ه ل مصر أ ر ا د أ ن يحرم من بيته أ و يحرم من المطار لكان أ ه ل مصر رابغ في البحر وفي البر وفي الجو الرجل أ ر ا د أ ن يحرم من بيته أ و في المطار ي س أ ل ما الذي حملك على هذا ف إ ن قال تعبدا لله فهو مبتدع ضال وعمله مردود و إ ن قال أ خ ش ى أ ن يفوتني المكان ولكنني س أ ن و ي الاحرام حينما أ ص ل إ ل ى المكان فهذا ترك ا ل أ و ل ى و ا ل أ و ل ى عدم الفعل لذلك ا ل إ م ا م ملك بن أ ن س عليه ر ح م ة الله لما أ ت ا ه رجل أ ر ا د أ ن يحرم بعمره فقال يا إ م ا م أ ر ي د أ ن أ ع ت م ر فمن أ ي ن أ ح ر م ركض في ا ل م د ي ن ة فقال له ا ل إ م ا م ملك بن أ ن س أ ح ر م النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليف خلاص أ ن ت عاوز تحرم بعمره او بحق فاقول ت بتحرم س أ ل ن ي من إيه؟ بأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ر م من ذي الحليف وماذا تريد دليلا أ ع ل ى من ذلك م النبي فيش د ي ل أعلى م كده ا ل ن فعل هكذا عشان كذا نحن نقول لكل من يدعو إ ل ى ا ل إ ص ل ا ح في بلدنا بغير الطريق الذي سلكه النبي السلامه فقل الله ربك وارجع إ ل ى ما كنت عليه قبل فوات ا ل أ و ا ن فقال الرجل ل ل إ م ا م م ل ك ا بن أ ن س ولكني أ ر ي د أن أحرم من ان ل م م س ج د عند احرم ل ق ب ر أ من المسجد من عند القبر, أحرم منين؟ من المسجد من عند القبر. ب ص و ل يا أ خ و ا ن ن ا ل يبارك فيكم لنتخيل أ ن هذه مك وهذه ذو الحليف وهذه قبر نبي السلمى ومسجدي و د ي ا ل م د ي ن ة الرجل يريد أ ن يحرم من المسجد من عند القبر حتى يصل إ ل ى مك ا ل إ م ا م مالك عنه سيدنا النبي أ ح ر م من دين حليف فلما قال الرجل ل ل إ م ا م مالك أ ر ي د أ ن أ ح ر م من المسجد من عند القبر قال له ا ل إ م ا م مالك أخشى عليك, الفتنة. اخشى عليك الفتنه يعني ا ل ع م ل التي تعملها هي تقع في ا ل ف ت ن ة و ا ل ف ت ن ة هي الشرك فقال له الرجل و أ ي ف ت ن ة يا إ م ا م إ ن م ا هي بضع خطوات ز ي ا د ة في الخير أ ي ا ل م س ا ب ه ذي ز ي ا د ة في الخير فقال له ا ل إ م ا م مالك و أ ي ف ت ن ة أ ع ظ م من أ ن ت أ ت ي ب ط ا ع ة تزعم أ ن النبي قصر فيها أ م ا سمعت قوله تعالى فليخشى الذين يخالفون عن أ م ر ه فليحذر ان ل ذ ي يخالفون عن أمره أو تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م أ ت د ر م الفتن ة إ ن ه ا الشرك يبقى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة ووسائل ا ل د ع و ة ت ع ب د ي ة كما أ ن ا ل د ع و ة ت ع ب د ي ة أ ي ض ا عند البخاري وفي مسلم أ ي ض ا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أ ر ا د النبي صلى الله عليه و س ل م أ ن يعتمر ع م ر ة القضاء أ و ا ل ق ض ي ة بعد صلح ا ل ح د ي ب ي ة في السنه ة السادسة ا ل من ج ر صلح ا ل ح د ي ي ب ة كان ا في ل س ن ة ا ل س ا د س ة السنة、السادسة. في السنة السابعة من الهجره ة النبي ا صلى ل ل عليه ليعتمر وسلم جاء ليعتمر و ع م ر ة القضاء حسب ا ل ا ت ف ا ق ي ة مع قريش فلما اقتربوا من م ك ة قال كفار قريش بعضهم لبعض ا ل آ ن ي أ ت ي عليكم محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وقد وهنتهم حمى ي س ر ب هيقوا صميم خط فالله عز وجل أ ط ل ع نبيهم على م ق و ل ة قريش قالوا كذا وكذا فلما أ ح ر م النبي السلام و اقترب من م ك ة اطبع ومعنى الاطباع أ ن يكشف منكبه ا ل أ ي م ن و ي أ ت ي بطرف الرداء من تحت إ ب ط ه ا ل أ ي م ن على منكبه ا ل أ ي س ر كويس ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم ل ل ص ح ا ب ة رحم الله امرا أ أ ر ا ه م من نفسه ق و ة كفار م ك ة وقفوا أ ع ل ى الجبال لينظروا إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة و هم يطوفون بالبيت ف إ ذ ا ب ا ل ص ح ا ب ة عن ب ك ر ة أ ب ي ه م أ ك ت ا ف ه م اليمنى م ن ك ش ف ة و م ك ة حر و إ ذ ا بهم في ا ل أ ش و ا ط الثلاثه ة لمكة الأول واتوفحوا يرملون في ذ الاول ا ع ه د زيد من و كان الأحضار ا ر م ا ل يرملون ع ع ن من ي ي ا ل س أن ي ش ي ا ر ج ل ل ا ه ي ي فكيف بالرمل فلما رمل الصحابة وكشفوا عن منكبهم بالرمل الصحابة رمل عن نظر إ ل ي ه م كفار م ك ة وقالوا اهؤلاء وهنتهم حمى ي س ر ب ه ؤ ل اجلد ء أ و ا منا وبعد ا ل أ ش و ا ت الثلاثه ة النبي ا صلى ل ل عليه و سطر ل م س منكبه وانتهى ا ل أ م ر على ذلك طيب ن س أ ل نفسنا كذلك ما الذي حمل النبي على الاطباع والرمل الجواب ليعلم كفار قريش أ ن ه م أ ق و ي ا ء و أ ن الله عز وجل طهر ي س ر ب من الحمى و أ ن ه م من ا ل ق و ة والجلد أ ق و ى منكم بكثير عندنا كده في علم ا ل أ ص و ل الحكم يطور مع علته وجودا وعدما ف إ ذ ا ع د م ت العله ا ع د م الحكم حضرت العله حضر الحكم طيب بعد ذلك جاءت فتح مكه وبعد ذلك جاءت ح د ة الوداع وما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم في ع م ر ة القضاء هو هو الذي فعله في ح د ة الوداع طيب أين العلة؟ انتفت ل ل ع ة ا ا ل ع ل ة معكش المشركين و ل ع الكفار فلماذا الرمل ولماذا الاطباع هذه ا ل م س أ ل ة أ ش ك ل ت على عمر بن الخطاب وحديثه في البخاري من ر و ا ي ة زيد بن أ س ل م يقول زيد كنا مع عمر بن الخطاب مع عمر في حج فوقف بعد أ ن اطبع وهم بالرمل قال علام الاطباع وعلام الرمل وقد أ ع ز الله ا ل إ س ل ا م ونصره وضهد المشركين وخذلهم ثم استدرك عمر وقال لا ب أ س لا ندع شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة أ م ا إ ذ ا ركبنا إ ل ى العقل وركبنا إ ل ى ا ل م ص ل ح ة ا ل م ز ع و م ة و ب د أ ن ا نغير ونبدل في وسائل ا ل د ع و ة وفي طريقتها فهذا من تنكب الصراط وهذا من البعد عن الهدي وكما تعلمون ولا يخفى وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أ ك م ل الهدي الدرس ا ل أ و ل الذي نتعلمه جيدا الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة الدرس الثاني رفع الحرج والترخيص في ا ل أ م و ر ا ل ش ر ع ي ة يكون من قبل المشرع لا من قبل غيره أ ن ا جبت الدرس داريه كثير ممن عنده يعني فوط جهل في ا ل أ م و ر ا ل ش ر ع ي ة في واقعه حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ف ب د أ يتكئ عليها كثير من الناس ويترخصون في امور ل أ الشرع بدون سند ودليل أ ع م ا ل الحج إ خ و ا ن ي في يوم النحر ترتيبها كما يلي الرمي والحلق والنحر والطواف هذه ا ل أ ع م ا ل التي يفعلها الحاد في يوم العيد الرمي أ و ل ا وبعد ذلك النحر ان كان معه هدي متمتع أ و قارب وبعد ذلك الحلق إ ذ ا بيسموه التحلل ا ل أ ص غ ر يحل له كل شيء كان محرما عليه إ ل ا النساء ف إ ذ ا طاف بالبيت حل له كل شيء دي اعمل الحج الذي حدث في عهد النبي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وفي س ل م و يوم العيد بعد زوال الشمس جاء رجل إ ل ى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نحرت قبل أ ن أ ر م ي قال ارمي ولا ح ر ش وجاء آ خ ر وقال طفت قبل أ ن أ ح ل ق قال احلق ولا حرج وهكذا ف ب د أ كثير من الناس يترخص ي ق و ل لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ا ل ح د ي ما أ ت ا ه رجل وقال له إ ل ا قال افعل ولا حرج كلام غير صحيح ك لان الترخيص ورفع الحرج لا يكون إ ل ا من المشرع أ م ا نحن فلا يحل لنا ذلك ف م س أ ل ة الترخيصات و م س أ ل ة افعل ولا حرج افعل ولا حرج لا ده ا ل م س أ ل ة م ح د د ة في أ ع م ا ل يوم النحر من قدم أ و أ خ ر فيها فيجوز له أ ن يفعل الذي أ خ ر ه أ و الذي قدمه بلا حرج ل أ ن النبي سلامه هو الذي نص على ذلك يوضح أ ن م س أ ل ة رفع الحرج والترخيص لا تكون إ ل ا من قبل المشرع الدرس الثالث وهو لا هواده ولا عواطف ولا م ج ا م ل ة فيمن ترك ركنا من أ ر ك ا ن ا ل ح د أ و فعل محظورا من محاذير ا ل ح د انتبه الله ي ب ر ك فيكم ل أ ن الخلط وعدم الوعي الديني وعدم ا ل ث ق ا ف ة ا ل د ي ن ي ة وطلب العلم على رجاله يؤدي إ ل ى التخبط الشديد احنا بنقوله رفع الحرج لا يكون الا من قبل ا ل م ش ر ك وكذلك الترخيص طيب لا هواده ولا م ج ا م ل ة لمن ترك ركنا من أ ر ك ا ن الحج أ و فعل محظورا لم يجمل ل م الدليل على ذلك ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده بسند صحيح من حديث ع ر و ة ا بن م د ر س الطائي هذا العبد الصالح علم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليحد بيت الله الحرام فطلع من بلاده من جبال ا ل ط ي ء قاصدا م ك ة ف أ د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن صلى الفجر من يوم م ز د ل ف ة اللي هو يوم العيد أدرك أن سيدنا النبي في مزدلفة بعد قادم عروى مضرس الفجر رسول إليك وقال انتهى إلى بن النبي فذهب النبي جبال من إني من السلام السلام الطائي صلاة يا الله الطيء في أ ك ل ل ت نفسي و أ ت ع ب ت ر ا ح ل ة والله ما تركت من جبل إ ل ا ووقفت عليه فهل لي من حجه、ها. نقدر نقول ه حج ولا حرج افعل ولا حرج لابد أ ن نفرق وننتبه أ ن هناك ت ل خ ي ص ا ت من قبل المشرع وهناك أ ر ك ا ن لا ت ب ر ك ومن تركها لا يصح ح ج ه مهما أ ت ع ب نفسه ومهما أ ن ف ق من ماله ع ر و ى بن مدرس الطائي يقول للنبي ا ل سلمه اتعبت نفسي او أ ك ل ل ت نفسي و أ ت ع ب ت راحلتي ما ط ر ق ت من جبل إ ل ا ووقفت عليه يعني هو جه من جبل طير لحد م ك ة أ ي جبل ي أ ب ل ي أ ف عليه فالنبي سلمه قال له من صلى صلاتنا ه ذ ا وشهد موقفنا هذا وكان قبل ذلك وقف ب ع ر ف ة بجزء من ليل أ و نهار فقد تم حجه وقضى ت ف ا ث ه يعني ايه ملكش حج قال له تب ل م لم يقل له نبي ي سلمه قف ولا حرج ش عرف عندك ر هاي ارجع افرغ خمس ازاي وتعالى بسرعه ل الحق بينه قف ولا حرج ما ينفعش يبقى في عندي م س أ ل ة الترخيص من قبل المشرع مش احنا ل ل ر خ ص ومش احنا اللي نقول م ص ل ح ة و م ف س د ة حيثما الشرع فثم ا ل م ص ل ح ة لا حيثما ا ل م ص ل ح ة فثم الشرع وده من الخلط الذي يقع فيه كثير من القومي يبقى لا هواده ولا مجامله في شرع الله عز وجل فمن ترك ركنا من أ ر ك ا ن ا ل ش ر ي ع ة ومن أ ر ك ا ن ا ل ح د بطل ح د ه مهما أ ت ع ب نفسه ومهما بذل من مال حتى ولو كان جاهلا يعني لو أ ن إ ن س ا ن ذهب من بلادنا ليحد بيت الله الحرام ودفع من المال ما تعلمون وفي يوم عرفه اختلطت عليه الحدود ولم ي ق ف بعرفه لا بنهار مع الليل مع جزء من الليل ولا بجزء من الليل وجه عندي ليس له حب باجماع أ ه ل العلم ط ب الرجل اختلط عليه ا ل أ م ر ولو اختلط ل أ ن هذه أ ر ك ا ن لا هواد في تركها إخواني معشر المسلمين معشر الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة الترخيص ورفع الحرج لا يكون إ ل ا من قبل المشرع لا هواه ولا م ج ا م ل ة فيمن ترك ركنا من أ ر ك ا ن الحج بطل حجه وعليه ا ل ا ع ا د ة من قوابله اقول ما تسمعون و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م به و أ ن س ا ه و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن ل الدرس إ ه الله ورازقهم إلا ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين فما من فما ا ا ب ة في ل أ ض إلا على الله رزقها ويعلم رزقها م ت ق ر ه الرابع ومستودعها ك في مبين كتاب ا ل د س ل ر ا إ ن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه تقربا إ ل ى الله إ ن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه تقربا إ ل ى الله العبادات ما شرعت إ ل ا لتهذيب النفس ف إ ذ ا عذب العبد نفسه ب ط ا ع ة فوق قدرته واستطاعته ولم تكن مشروعه ف إ ن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه و ا ل أ م ر هذا إ خ و ا ن ي يتضح بجلاء في مناسك الحج قلنا الاطباع في الثلاث أ ش و ا ط ا ل أ و ل فقط تجد كثيرا من الناس يظل مطبعا وهو في أ ي ا م م ن ا وطبعا ا ل إ ز ا ر والرداء من ك ث ر ة الاحتكاك وبكون انه معرض للرياح تجد عليه آ ث ا ر القذاره ومع ذلك يصر الحاج أ ن يظل مطبعا مرتديا ط ب ع ا م ل إ ز ا ر ه وردائه هذا لا يجوز وهذا تعذيب العبد نفسه ق ر ب ة إ ل ى الله فلا يجوز ومن فعلها ق ر ب ة ابتدع في دين الله وعمله مردود عليه الدليل على هذا ا ل أ ص ل ما ثبت في الصحيحين من حديث أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحدي ر أ ى شيخا كبيرا ي ح د يهدى ا بين رجلين يعني واحد سنده من هنا واحد سنده من هنا فرق له النبي السلام رقه شديده وقال ما ماله قالوا رسول الله نظر أ ن يحج ماشيا يمشي ا ل م ن س ك كله لن يطيق ولن يتحمل فقال النبي السلامه مروه فليركب ثم قال إ ن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني لما العبادات شرعت لتهذيب النفس البشري يصل بك الحال أ ن تعذب نفسك ق ر ب ة إ ل ى الله الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه لله الدرس الذي يلي ما سبق وهو من أ ع ظ م الدروس وبه أ خ ت م وهو وجوب وجوب اتباع الدليل و س ر ع ة ا ل ا س ت ل ا ب ه ولو كانت على غير هوى النفس آ م ل أ ن تحفظ هذه الدروس وتطبق في واقع ا ل ح ي ا ة وجوب اتباع الدليل و س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ولو كانت على غير هوى النفس وهنا بقي تظهر ا ل ر ج و ل ة وتظهر ق و ة ش ك ي م ة الرجل استطاع أ ن يتحكم في نفسه نفسه ت أ م ر ه بكذا والشرع أ م ر ه بغير ذلك فتمكن هذا الرجل من جبح ج م ا ح نفسه واتبع الشرع هي ذي ا ل ر ج و ل ة وهو ذ ا الالتزام وهو ذ ا التمسك كما قال ن ب ي ن ا صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رجل أ غ ض ب ك واستطعت أ ن تتحكم في نفسك فنعم الرجل أ ن ت لذلك من الطرائف مر غلام عند أ ب ي ذر الغفال واخذ ب ا ك غلام ام مسك ن ع ج ة قصر ر ج ل ه وحملها وذهب إ ل ى أ ب ي ذر فقال ي ا ل ن ع ج ة كسرت ساقه فقال له أ ب و ذر من الذي كسرها قال أ ن ا قال ولم قال ل أ غ ي ظ ك الروايه تقول ك ذ ا كسرتها ع م د ا ل أ غ ي ظ ك عشان أ غ ي ظ ك كسرتها ع م د ا فتغضب فتضربني فتاثم فقال له أبي ظر لاغيظن من حرضك علي اذهب ف أ ن ت حر لوجه الله هو ذا الرجوله ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل ش ر ولو كانت على غيرها والنفس لذلك كما تعلمون إ خ و ا ن ي ولا يخفى على أ م ث ا ل ك م أ ن الرجل ل أ ن يكون ذ ر ب ا في الحق أ ش ر ف له من أ ن يكون ر أ س ا في الباطل والعود أ ح م د ه فارجع كما كنت وجاهد نفسك ف إ ن ه ا تهوى الباطل وتفرح, وتفرح به فارجع إ ل ى الحق والزم الجاده كما كنت قبل أ ن يحدث ما حدث وجوب اتباع الدليل و س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ولو كانت على غير هوى النفس طيب ما الدليل على هذا ا ل أ ص ل أ ع ي د تاني ل أ ن ه وداء مربط الفرس عندنا وانت وجوب اتباع الدليل و س ر ع ة الاستجابه ولو كانت على غير هوى النفس ما الدليل على هذا ا ل أ ص ل في ح د ة الوداع كما يقصها جابر بن عبد الله وحديث جابر في ح د ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ج م ع واشمل و أ و ا حديث رواه رواية جابر بن عبد الله وهي في مسلم وفي كتب ا ل س ن ة وخير من جمعها العلام ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم ب ح د ة النبي صلى الله عليه وسلم ك أ ن ك تراها كما رواها جابر بن عبد الله كتيب ولكن كبير صغير الحج كبير الحج الشأن يقول جابر فخرجنا ومنا الوداء ع يمينه من وخلفه ع يسري معه ا لا يحصي إلا الله يقول جابر ومنا من معه الهدي ومنا من لم يسق ا ل ه د و أ ح ر م ن ا من ذي الحليف ومشينا فلما وصلنا إ ل ى م ك ة وكلنا لا ننوي الا الحد ولا نعرف عن العمره شيء يقول جابر بن عبد الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا ثم سعى بين الصفا والمروه سبعا ثم دعا حالقه وحلق ثم قال أ ي ه ا الناس من كان معه هدي فليبقى كما هو ومن لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمره كم ذكر انت كنت كان ابن يوم سبعه ذي الحجه أ و س ت ة ذي الحجه فبعد أ ن اعتمر بنسبه وخبالك ا ل ص ح ا ب ة كلهم اعتمروا معه ا ولكن بعد الاعتمار سيدنا النبي طلع هذا البيان الشرعي اللي معه ا الهادي اللي جايب البقرة بتاعته أو النعجه معه ا من بلده س ي ق ه ا معه ا يظلي كما هو على إ ح ر ا م ه لا يفعل شيئا كان محرما عليه كل شيء كما هو ت ب و ا اللي ما معهوش الهدي واللي ه ي س ي ر من م ك ة يتحلل من إ ح ر ا م ه وليجعلها عمر ويعيش ل ي اي واحد عايش حتى يحرم بالحد في الثامن من ذي الحد جابر بن عبد الله يقول فلما سمع ا ل ص ح ا ب ة هذا الكلام شق عليهم شق عليهم يعني ا س ت ف ق ل و ه ليه شوف بقى تعليل الصحابه ة بيقولوا ي إ تعليل في منتهى الذكاء و ا ل ح ك م ة وتعليل ما يريدون به إ ل ا الخير قالوا جابر يقول عنه قالوا فقلنا خرجنا إ ل ى البيت ح د ا ج ا حتى لم يكن بيننا وبين عرفه الا أ ي ا م ي أ م ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نتحلل ونفضي إ ل ى نسائنا وفضل ي ن يقول د ن ا لهم كامل ايه يعني ه منها ان نمعدش يأتي الليومين الحلال ده على هكذا جابر فقال ا ل ص ح ا ب ة ي أ م ر ن ا ان نتحلل ونفضي الى نسائنا فثقل ذلك عليهم اشتد ذلك عليهم يقول جابر بن عبد الله فلا ندري ااحد ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم ام انه خبر السماء ي ب ق كلام الصحابه وصل س ي د ن ا ل ك ن جابر بن عبد الله ما, يدري ما الطريقه التي اوصلته الكلام واحد من اصحابه ب ل غ ه ولا انه الوحي من السماء يقول جابر بن عبد الله فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه انظر باقي ل ى الاسلوب في كيفيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ا ل ص ح ا ب ة هنا ا ي سيدنا ن ب ي أ م ر ه م ب أ م ر استثقلوه يعني قالوا لا, إزاي بقى لا إحنا نتنين على إحرام الواحد ممكن بقى ي ع ن ي إيه ي أ ت ي أ ه ل ه م و ي ب ع د ه ا ا س ع ت ي لي ن ثلاثة تقول إ ح م تاني الملي يأثر على الرجل استثقل ا ل ص ح ا ب ة هذا ا ل أ م ر فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة يقول جابر بن عبد الله ثم قام فينا خطيبا وحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال أ ي ه ا الناس ا بالله تعلموني、أوه. قف عند حدك بقى وزم غرزك تشريع ا بالله تعلموني لقد علمتم أ ن ي اتقاكم لله و أ خ ش ا ك م يعني إ ي ه يعني يستحيل ا م ر ك م بشيء ليس من الشرع كون أ ن ه على غير هوى النفس ف ا ل ق ض ي ة قضيته وليست ق ض ي ة الشرع أ بالله تعلموني ايها الناس انكم قد علمتم ع ن ي من أ ت ق ا ك م لله و أ خ ش ا ك م و ل و ل أ ن ي س ق ط ا ل ه ي د لاحللت ف أ ح ل و عباد الله يقول جابر بن ع د الله فقمنا جميعا وتحللنا من إ ح ر ا م ن ا و أ ف ض ي ن ا إ ل ى نسائنا حتى أ ن أ ح د ن ا أ ت ى إ ل ى م ن ا و أ ص ر و ا المنى على ثوبه يبقى الاستجابة ل ل أ م ر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس تعلمون إ خ و ا ن ي إ ن ا ل أ ص ل به متى يتحقق في ه وفيك يعني ان تستجيب للشرع ولو كانت على غير هوى النفس إ ذ ا أ ي ق ن ت أ خ ي المسلم أ ن من أ ع د ا ئ ن ا النفس ا ل ب ش ر ي ة عدوك أ ل م يقل ربنا عز وجل إ ن النفس ل أ م ا ر ه بالسوء ثم استثنى إ ل ا ما رحم ربي هل نفسك مما استثنى الرحمن أ ب د ا فهي عدو فهي عدو يبقى ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل أ م ر الشرعي ولو كانت على غير هوى النفس لذلك في قوله عز من قائل النبي أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م تفسيرها إ ي ه إ ي ه معناها تفقد ك ل م ة العلماء على أ ن تفسير ا ل آ ي ة ما يلي إ ذ ا أ م ر النبي صلى ا ل ل عليه ل ه و س م ب أ م ر و أ م ر ت النفس ا ل ب ش ر ي ة بخلاف ا ل أ م ر ف أ م ر النبي أ و ل ى ويقدم ده التفسير ده ا ل ت ف س يبقى ر ي وجوب اتباع الدليل و س ر ع ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ولو كانت على غيره على غير هوى النفس إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين أ ع ي د الدروس م ر ة أ خ ي ر ة حتى نستعين بالله ونستوعبها ونسقطها في واقع حياتنا الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة أ ن ت تريد أ ن تصلح ا ل أ م ة وتريد أ ن ترجع للبلد أ م ن ه ا وسعادتها كما كانت وهذا هو أ م ل ن ا المنشود لا مطعم في نيتك ف إ ن شاء الله أ ن تصادق ا ل ن ي ة وصدق ا ل ن ي ة بمفرده لا يكفي لا بد من الاتباع كون أ ن هذا ا ل أ م ر لا تستطيع أ ن تستوعبه فاتهم عقلك و إ ي ا ك و أ ن تحكم العقل في م س أ ل ة المصالح والمفاسد مع أ ن ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة أ و ض ح من شمس النهار الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة ا ل ت خ ي ص ورفع الحرج لا يكون إ ل ا من قبل المشرع لا هواد ولا م ج ا م ل ة في شرع الله عز وجل فمن ترك ركنا و أ ص ل ا من أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة جاهلا أ و عامدا أ و ناسيا فيترتب عليه أ ح ك ا م من بطلان عبادته وجوب اتباع الدليل و ص ر ع ه ا ل ا س ت ج ا ب ة ولو كانت على غير هوى النفس يتبقى كثير من الدروس أ ر ى من باب ا ل ف ا ئ د ة أ ن أ ت م ه ا على مسامعكم بعد ا ل ص ل ا ة إ ن شاء الله عز وجل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 اللهم ول ي علينا خيارنا اللهم من ارادنا والإسلام, والاسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أ خ ذ عزيز مقتدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب من أخوان من الصلاة. أن كثيرا من الناس يسلمون في بعض الأمور ولا يسلمون رب كثيرا غيرها الحمد التعبدية العالمين بعض الصلاة الناس أن أن من لله في في و ذ ا من التناقض يعني لو أ ت ي ت برجل و س أ ل ت ه هذا ا لماذا س ؤ ا ل ل تصلي الظهر أ ر ب ع ا مش يرد عليك يقول لك انت غيرالك حلو ليه اصل دي ع ب ا د ة و ا ل أ ص ل فيها التوقيف نعم صدقت وكذلك ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل ع ب ا د ة و ا ل أ ص ل فيها التوقيف أتنبلكم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ذكر كثيرا من القصص الذي حدث فيمن قبلنا م ص ب و ط كان في من كان قبلكم ث ل ا ث ة أ ر ا د الله أ ن يبتليه أ ق ر ع و أ ع م ى وابرص ل ح د ي في ث كان كان من ق ل ك م ج ل ا وأراض قتل تسعة وتسعين نفس ي أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا القصص ذكره ذ ذكره ا القصص من الخيال أ م بوحي من الرحمن وحي من الرحمن يبقى صدق اجا م أ الف لي بقى اعمل تاليفه ك واختلع قصه من خيالي حتى اعلم الناس بخطوره الربا وما الداعي هذا من الكذب ا ل ص ر ا ح ولا يجوز ش ك ل ك بعض إ خ و ا ن ه استحل هذا ا ل أ م ر و ا س ت م ل ح ه ب د أ ي أ ل ف قصص من وحي خياله ويبثها في كتب ويوزعها على الناس قالت محمد وعبد والكلام محمد د ا ما حصلش خ ا ص هذا كذب ولا ي ب و ز م ط ل ق ا ولا يشفع لك عند ربك حسن نيتك وغضبك أخوانا والمصرحيات كذلك يا أيضا ما يفعلهم كثير التمثليات ما الناس من من مسألة ب ح د ة ترغيب الناس في شرع الله طبعا كما تعلمون كما حدثني بعض الناس ان فيه مسلسل ن ب ي الله يوسف يعرض وشخص صور نبي الله يوسف هذا كفر سمعتها كفر اكبر مخرج عن المله ان اردت ان تتفرج على الكفر اتفرج بشكل كده تمثيل ا ل أ ن ب ي ا ء كفر صريح ل أ ن فيه انتقاص بمنزلتهم وهم من خير خلق الله هكذا أ ف ت ى أ ه ل العلم من العلماء المعاصرين ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة وغيره تفرج الترغيب أنت تفتكر التنثيل راجدت كفر كفر صريح راجد على بدعة لذلك لو أنت تفتكر كويس لما الإسلام كويس بحق و ب د أ ت بقى اقولك ده احنا, احنا عملنا م ص ر ي ه على ا ل خ م ر ة كل تجار المخدرات ت ا ب و هم قاعدين واخد بالك عملت ايه قاعد يخترع ويالف وشخص يمثل واحد هذا محرم ولا يجوز لا اللي عاوز اقوله ا ي بقى لما راجت ا ل ج م ا ع ة اللي هم يهموا يجيب القرش منين اللي هم ارباب المشروع ده اللي مفتوح التمثيلات والمخرجين والكلام ده ب د أ و ا يتلقفوا مثل هذا و ب د أ و ا ي أ ت و ن ب أ ئ م ة الهدى على شكل ت م ث ي ل ي ة ا ل إ م ا م أ ب و ح ن ي ف ويمثلوا、وخبرها. والناس أ ق ب ل ت عليها بحجه ة د ايه ر ك شفع حاجة أبو حليف والوحدة الإمام كان لإنسان ويجيبون أبو حليف لهم حليف أهذا من تقدير الإمام وإجلاله ولكن هم المسألة إيه المسألة تقدير عاوز إيه؟ ماذا يريد السوء ويروجون له والتمثيل كما تعلمون إ خ و ا ن ي بدعه غ ر ب ي ة م ق ي ت ة م ح ر م ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ولا يجوز مطلقا ولا يشفع لمن يفعلها حسن نيتي أ ن ه يريد أ ن ينشر الدين من لم يعظه الصواب والحق و ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ن ق ل ي ة من الكتاب وصحيح ا ل س ن ة فلا خير فيه ه ما م تجريش بلك ع ما فيش منه انفعها عمال اقول له ربنا قال وسيدنا النبي قال و ا ل ص ح ا ب ة قال والاجماع منعقد ومع ذلك ما تشوف اللي زي ده ما تضيعش وقتك هذا أنفذ ثوبك وابتعد يوشك يبقى أنا عندي دعوة إلى الله عز وجل توقفية الوسائل للدعوة والمتغير تمثيلية ما معها منه المستخدمة تضيعش عنه يعدي عندي عز ذلك هذا أنفذ هذا هل اللي إلى الله لابد الثابت الثابت بكله كده؟ تشاهد ده أنا أنا زي يبقى بين إيه؟ أن أن نفرق جرب ل ا مثلت أ ح د ولا قلبت مخلوق أ ن ا عندي كلام تعلمته من أ ه ل العلم أ ب ث ه إ ل ي ك تفضلا منك اقبله المكرفونت عشان يعلي صوته شوي صوته ضعيف مش زي العباس ا ل ل م ط ب ا ل عبد ا المطلب؟, المطلب رضي الله عنه وارضاه كان له حته أ ر ض ب ع ي د ة عن ا ل م د ي ن ة ث م ا ن عشر كيلو و ن ص واخر بالك فكان إ ذ ا أ ر ا د شيئا ً من الغلمان في ا ل م د ي ن ة يطلع على سطح البيت و ي ك ل ياولاد يا أ اعملوا كذا كذا يسمعوا وينفذوا كلامه وخد بالك ل ك ن كلام ده ذكره الامام ل النووي ن في المجموع واخد احنا نجيب ايه مكبرات واخد كان على إلى ا والرؤساء ن وخبالك طيب مافيش حد ع ا و ز ي ل يجانا فعملنا له سيدي بالصوت علشان يسمع المحاضره قال لك مثلا لو ت ق ي ب و ن الصوره علشان يشوف الشيخ متقيد ب ا ل ه د ي ولا ل أ فصورناه له صوت و ص و ر ة من باب ا ل ض ر و ر ة وقلنا له إ ي ا ك أ ن تراه المراه وخبالك أ ن ت تراه فقط أ م ا ا ل م ر أ ة ترى ا ى ان كان زوجها أ و أ ح د من محرمه ا على التابيد يعني زوجها واحد د ع ي ه عملي زعق في الناس أ و أ حد من محرمه ا له أ ن تراه صوت وصور أ م ا غير كذا لا يجوز ي ب د م ن ا ل م ت غ ي ر ا ت وغير اما ن ا أ بقى نفتح المجال و ت م ث ي ل ي ة و ا ل م س ا ل ت م ث ي ل ي ة والمسرحيه والكلام الفارغ ده هذا مخالف ومحرم ولا يجوز و ا ل أ ص ل في ذلك ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسندي بسند صحيح من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال النبي صلى الله ع ل ي م اشد الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة ث ل ا ث ة رجل قتل نبيا أ و قتله نبي و إ م ا م ضلاله وممثل من, كلام النبي صلى الله عليه وسلم خبرك وممثل من الممثلين وعند البخاري من حديث ع ا ئ ش ة قالت حاكيت حاكيت أ ي ق ل ت للنبي صلى الله عليه وسلم فلانا قال ما أ ح ب أ ن يكون لي كذا وكذا ان ت ش احاكي ت في فيلم برطانيا عملوا م م د رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ه ا و خ ب فلان سيدة محمد و ح د ت ا ي جبريل بالحكم أمواظه وهو ب ي غ ض ي بالحضن أم ا ص عبدالصمد ل ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق ا س ت ه ا ن ما بعدها استهانه لا يا اخوان وبعدين أ ر ي د اخوان الله يبارك فيكم لا يحمل لك حبك ل أ ن ي ه ت د ا ل آ خ ر و ن أ ن تخالف شرع الله انا أ ح ب ب ا ل ه د ا ي ة للجميع لكن ليس على حساب ديني مثلا أشاهد بطاط وحبك وصعبان عليك ا و وعملت ت ع ي ة ع ل ى ا للنهار ف أ ر د ت أ ن ت ع ي ا ه ا قلت لها س ت ة لو سمحت أ ن ا عاوزك ا ل س ا ع ة 12 بالليل بيني وبينك موضوع سر ودخلت ه الله و د وقفت عليك د و ي ة وقفت على كرسي ا ل تسريحه قعدت تنصح له وخطبت لها خ ض ب ه اعلى التعايط قدامك يجي ساعه هذا لا يحل لك, هذا لا يحل لك. ليه ل أ ن هنا انت سلكت م س غير شرعي فلا يحملنا على اهتداء ا ل آ خ ر ي ن أ ن يخلف ا شرع الله, اللي وقع الشيخ محمد عليه الله. من ا ا اللي الشيخ الغزالي ذ عليه في وقع محمد رحمة م الله فرط حبه أ ن ي ه ت د الغرب قال في كتابه و ق ر أ ه إ ن شئت اوصي الدعاه الذاهبين إ ل ى كوريا أ ن لا يحرموا على الناس أ ك ل لحوم الكلاب ل أ ن القوم ي أ ك ل و ن لحوم الكلاب وليس عندنا في الشرع ما يحرمها أي ف ر ا عشان الغرب أسلامه يستمع يا شيخ عساهم ما إ ي ش يعملوا يعني لنا يعني م ح ن كثير وايضا قال لا ي ج ر علينا أ ن نحمل الغربه على مذهب ابن ح م د ل ومالك والشافعي إ ذ ا كان مذهب أ ب و ابي ح ن ي ف ة أ ق ر ب إ ل ى مشاربهم يعني بذلك زواج ا ل م ر أ ة لنفسهم في ب د ا ي ة كلامه يقول ايه الرجل مات ن س أ ل الله أ ن يتغمده برحمته و أ ن ينور ل ه في قبره أ م ا التراث العلمي ا ل ل ي خلفه يقطع ل مذهب ابن ن ح ل ومالك ل ف ي ن طالما م أن ذ ه ب أبي مشاربه حنيف يميل إلى هل ان يكون هناك من آه. تعال نقل لي أجلك. ى ذ ل ك ان ت م ن هناك من يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون هناك من يقول ك ا ه ه و م ن ا ل د يقول ان تكون ه ا ك من يقول ل ان ك و ن ه ا ك م ع ي ق و ك ان ت و م ن ا ل د ي ن ك ل ا م ان ب ت ك و ب ه ن ا من يقول ك ان تكون هناك من يقول ل ان تكون هناك م ي ل ان ن ا ك من يقول ل ان هناك م و ل لك ان تكون ا ل من يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان ت ب و ن هناك من يقول لك ان تكون ن ا من ف و ق م ا ي ع ج ب ه و ش ل ن ي ع ج ز ا ل ل ه عز و ج ل و ان ي ك ا ل من يكون ا أخ و ن وزينبالكم لان الترخيص في هذه الاشياء ي ب ي و د ي بالمرء الى التسلخ والانفراط من دين الله عز وجل واوضح دليل على ذلك ان سوره الاشرحه فهذه ضروره يمن كنتم تنعقون بوجوب النقاب وهذا الذي نعتقده شيء عجيب وهذا كله يرجع الى عدم الاتباع نتبع ولا نبتدع فالخير كل الخير في الاتباع والشر كل ه الشر في الابتداع أ ر ج و أ خ و ا ن ا الله يبارك فيكم الدروس دي ة آ م ل مش تحفظ أ ع ل ى من الحفظ تنقش في قلبك الخير في الاتباع وعدم تحكيم العقل في القضايا ا ل ت ع ب د ي ة م ع ا محمد حفظتهم ولا كتبتها ماشي اللي يقوبها تاني من من الطالب هذا الأصل الثاني اللي قلناه اللي لا وليس أقول مني طيب طيب أعجب هو إيه طيب آه من ح ا ة جديدة ب ر اللي ل ق ن ا ه هنعيد السؤال ل قلناه ي تاني نزعي محنا عدنا ا المنطر ا ع ة ل حرمة س بعد أ ن يصلك العلم الذي من خلاله تعمل ح ر م ة السؤال بعد أ ن يصلك من العلم ما يجعلك تعمل الغرض من العلم العمل العلم جاني من خلاله أ ع م ل إ ن س أ ل آ ث م الدليل ل أ ص ل بنقول عليه حرمه السؤال بعد أ ن يبلغ طالب العلم من العلم حاجته في مسلم من حديث ابي هريره عليه وسلم قال فرض الحج فحجوا فقام رجل عند ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل أ ق ر ع بن حابس وقال يا رسول الله ف ي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قاله الرجل ث ل ا ث ثم قال ظ ر و ن ي ما تركتكم إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م ف إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منهم ما ا س ع ت م و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فانتهوا الحد م ر ة كويس يبقى حسين النبي لما قال إ ن الله قد فرض عليكم الحج ف ح د خ ل ا ص عرفت علي ربنا فرض إن الحج أحج طيب كل عام لو كان كل عام كان المشرع قال فلما لم يقل علم أنه لم يشرع و انه ض ح و ل ا ك د يبقى هنا ا لم ع ل قال الله ل إن فرض ع يشرع ك كل م م الحج、فحد. خلاص أنا حجيت. طيب حين كل سنة لو أراد ا لو ل فحد حجيت حين سنة طيب أن لأمرنا نحد كل عام به فلما لم ي أ م ر ن ا والمعرض معرض بيان و ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة لا يجوز فكيف بالكتمان、بمفرش. تماما إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا بقره ة عوز ت ا ماذا تريد بعد هذا البيان في حد في الدنيا من ر ش ر ب ق ر ة فلما س أ ل و ا دل على التعنت كذلك ا ل إ ج م ا ع منعقد على ح ر م ة ا ل ص ل ا ة في مسجد به قبر في ا ل ق ب ل ة أ و مش في ا ل ق ب ل ة ت س أ ل ليه جبتها من ي ن لو كان ت أ ث ي ر المسجد في ا ل ق ب ل ة أ و عدمه او, أو خلفه او عن يمين أ و يسار له ت أ ث ي ر ما سكت عنه الشرع ولا الاجماع بعض الناس ما عهدناها إلا من يقول لك لا وشنشن حذق فقهية خلف من أخذها أصلاو أشكل القبر ولو القبر ق د ا ن ورجل ا ل نوى ص ل ا ة ل ل ه م ه فيها إ ش ك ا ل أ ن ت م أ ع ل م و ا املاه و ض ح ي ا أ خ و ن ك اذا يبقى ح ر م ة السؤال بعد أ ن يصل العلم إ ل ى حد خلص ا أ ن ا ت علمت ا ل م س أ ل ة و أ س ت ط ي ع أ ن أ ع م ل بها ما أسأل مطلقا بأي من ا ي ف ع ش أ س أ ل ت ا ن مطلقا ب أ ي حد من ا ل أ ح و ا ل و ض ح ي ا أ خ و ن ا ا ل د ر س ده في منتهى ا ل أ ه م ي ة و أ ر ج و أ ن ت س ت و ع ب و ا ل ع ب ا د ة القفي ة وسائل ا ل د ع و ة القفي ة مرحت ا حتى, حتى. معتش و ا ل ص ح ف كذا و م ص ل ح ه ف كذا لو كان هناك فيه خير ما تركه النبي ه ا ل س ل م ودعا اليه وحزب العرب على ا ل ق و م ي ة أ و ا ل ش ع و ب ي ة أ و ا ل ع ر ب ي ة فلما لم يفعل مع وجود المقتضى إ ل ى فعله علم أ ن تركوه هو ا ل س ن ة وفعله هو البدعه ايضا من الدروس ا ل م س ت ف ا د ة من مناسك الحد و ا ل ع م ر ة ح ر م ة الغلو في دين الله عز وجل الغلو طيب الدليل على هذا ا ل أ ص ل ما رواه الحاكم في المستدرك وسند الحديث صحيح من حديث ابن عباس أن ابن حديث عباس عباس قال ق ا لي ل النبي السلام ليلة عليه سبع ي الصلاه ت ح ا خ فأخذهن ذ ل ل ا ب ي ن والسلام أ خ ذ ينفض منهن ط ر ا قال يا أيها ا ب ثم ل ن ب م ث ء فرموا ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم الغلو في دين الله الحصر زي الفلى ولا الحمص اكثر من كده غلو في دين الله لذلك لما تروح ه ن ا تجد جهل عجيب السلطات ا ل س ع و د ي ة لما عملت ا ل م س أ ل ة دي عشان تحددلك مكان الرامي يعني العمود الخرسانه اللي حطوه ده مش هو ده ابليس هذا المكان ا ل ل ي سيدنا إ ب ر ا ه ي م رمى فيه قال لك ارمي المكان هنا بعض الناس من الجهل المفروض يفقد ا ل ك أعزكم ل ا ل ل ه ويخلع ب د أ ي النعل ويرمت كلام د ه مرفوض ومخلف ا لشرع الله مرفوض أ ن ا ر أ ي ت بعيننا واحد ج ا م ص ر ت عند ك د ج يرميها ي واحد حقد وقعد في دماغ واحد وقعد ما أ ن ا مشاهد الموقف د ه من الذي يتحمل زياده ه م ا الدين حصيات مثل ح ص ل خ ز ف ثم قال بمثل هؤلاء فرموا واياكم الغلو ف إ ن م ا اهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله طيب ما معنى الغلو ت ع ر ف الغلو م ج ا و ز ة حدود ما شرعه الله بقول أ و بفعل أو ب او ع ت ق ا هذا د اسم ل ل غ باعتقاد فمن محمد وسلم أن النبي اعتقد الله عليه صلى ليس ببشر غلا في دين الله مبتدع ضال فمن قال في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن الدنيا علومك علم اللوح والقلم مبتدع في دين الله ل ي ل أ ن هنا غلا مجاوزه حدود ما شرعه الله بقول أ و بفعل أ و باعتقاد تسم الغلو ودائما يخمن الغلو ل ي ب د أ ه ي وبصير ثم يزداد وينتشر يعني لذلك ر ث م ا ن بن مضعون بيقول نهانا النبي عليه ا ل ت ب ت ل و ل و أذن ل ن ا ل ا ص ي ن التبتل ا ه ولو يترك ا ز اذن ج تعبدا في فرق من تترك ا لنا ز لاختصينا س لك للنساء أو تعبدا مع مبتدع القدرة ضال م ا من تركه لعجز خلص الله يرينا بابه يسهل عليك فيقول عثمان بن مضعون لا هذا لم يسر عن ا ل ت ب ت ولو أ ذ ن لنا لاختصينا دا خلاف ا ل ف ط ر ة ما ينفعش مخالف يبقى م ج ا و ز ة حدود ما شرعه الله بقول أ و بفعل أ و التقدم أ ي ض ا من الدروس ا ل م س ت ف ا د ة هو ا ل أ خ ي ر لا تكليف إ ل ا بمقدور فمن استطاع ان يحد فليحد والا سقط عنه التكليف ب لان ل م لأن قبل الحج بشهر او شهرين تتلف ا ب ت ل ا ق ي الفتوى نزل عليه ا يا الشرى المشايخ ولا الدعاء ما الحجاج وخبالك الحج أعمال الدوشة في تأشيرة مع خدمة تقولون ألف اللي بتحصل دي جنيه حج بـ كلها نحن ننظر ل ل أ م ر بمنظور شرعي بحت قال في ا ل ق ر آ ن ايه ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا وسيدنا النبي ف ص ر السبيل بالزاد والراحله من الثوابت والمتغيرات ا ل أ ص ل ثوابت والوسيله متغيرات الزاد الجمل والحصان وراحل ا ل ة شوي ة أ ق ط وشوي ة ش ع ي ر ه ي ل م ا ل ض و ء ولو كنت شوي ة ب ل ح خ ف ا ي ر م ر ا ج ل و خ هبالك ا ل م ت غ ي ر ا ت و هبالك ان و ز خ ع ب ا ل ك ان تزيع إ ا و ا ل س ف ي ن ة و ي خ و ب ا ل ك ان تزيع و هبالك ان ت غ ي ر ا ت و ا ل ك ان ت ز ا ع و هبالك ان تزيع و ه ا ل ك ان ت ز ل ع و هبالك ان تزيع و هبالك ان تزيع و هبالك ان تزيع و هبالك ان تزع راحل والله ي خ ي الفاضل النظام اللي احنا عايشين فيه البلد عندنا او السلطات ا ل س ع و د ي ة حطوا نظام ان وافقوا شرع الله ا ث ي ب و وان خالفوا ي أ ث م و ا اما انا وانت لا يحل لنا المخالفه ي يحل المخالفين لدي لا لنا مصالح المرسلة لعل الولي الأمر ف رؤية فيه وهو نقول ولي واخذ كده يشرعها دائما احنا بالفم المليء المصالح المرسلة التي يشرعها ولي الأمر المسي ذلك ولا تصادم شرع الله يجب على الرعيه السمع والطاعه وان لم يفعلوا ياثموا ولي ا ل أ م ر قال لك الاشاره الحمراء ا ت ع د ي ش لو عديت ت أ ث ر ا لو عديت صدمت واحد ق ت ل شبه عمد مش خ ط أ عليك الديه مغلظه اربعين منها في بطونها أ و ل ا د ه م لأن مصلحة مرسلة تطبق ويسمع لولي الأمر هذه فيه ويسمع تطبق ويبدأك أخواني يا ف ايه شركات س ي ا ح ة اتنوده الف ثمانيه وعشرون ف ا ل ك ا م ده كله خلاص معك خير و ب ر ك ة ما معكش الشرع أ س ق ط عنك فلا يحل لك أ ن تلو الطرق وتكذب وتزور لتصل إ ل ى هناك الشرع أ س ق ط عنك التكليف لماذا ت ر ف وتدور الذي اعنيه أ ي ض ا بقولي لا تكليف إ ل ا بمقدور الدرس الذي نستله من مناسك الحج و ا ل ع م ر ة ق ض ي ة حج ا ل م ر أ ة <تصفيق> او اعتماره المراه المراه أ ة بتختلف و وجه... تختلف ما وجهه الاختلاف الدليل الشرعي فعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم منه ودي وهي ل ف س النقاب وفوق النقاب البش وفوق البش ا ل ن ض ا ر ة بعد س ت ملونه يعني مش الفتوى ا لا يحل لك لا يحل لك إما إلا إذا إلى إيه سلامة ما بمرأة ومع محرام منها معك محر إمرأة الباقي النبي لا الجواب فلابد الكشف إذا قول يخلون رجل ألجأتك ذلك على ألجأتك إلى ذلك ضرورة فلا بد أن يكون معك محر. يعني إيه؟ طبيب يكون يعني سيوقع هذو ضرورة ضرورة أن و خ د ب ا ك انت ازاي ومافيش غير هو اللي بيفهم في ا ل م س أ ل ة دي فدخل يكشف لازم يكون معها محرم واخد بالك ا م ر أ ة راحت بابنها للدكتور يكشف ماشى دكتور عم واخد بالك خلت عيد صغير ا لازم د ك ت و ر ع يكشف على ابنها الصغير ابنها ا يكون معها محرم منه تم ابنها وراجل ما شاء الله عنده خمسه و ش وده ش و ي ة واخد بالك ليس بمحرم واخد بالك انت ازاي يبقى ا يجوز هو ده ف ه م ا ل ص ح ي ح لا يخلون رجل من امراه الا ومع ذو محرم منها ولا تسافر امراه إ ل ا ومعها ذو محرم منها ولا تعمدت اجيب الروايه لا تسافر امراه لالما سنه يوم وليله ولا تلت ايام بليله يوم لا تسافر امراه أ مطلق الا ومع ذو محرم على المقيد يوم و ل ي ل ة ث ل ا ث ة أ ي ا م حفظها قال لك لا تحللها زل قال لك كان الجواب بن ي و س ل م على مقتضى السؤال جاءه رجل قال يا رسول الله اتسافر ُ امراه مسيره ثلاثه ايام قال لا تسافر ثلاثة مسيره ث ل ا ث ة أ ي ا م اتسافر امراه مسيره يومين قال لا تسافر مسيره يومين اتسافر امراه مسيره يوم وليله قال لا س ا ف ر مسيره يوم وليله ثم جمعها بقولي ولا تسافر امراه الا ومعها ذو محرم منها、مضحة. فقام رجل ب ق ي ة الحديث وقال يا صلح ان ا م ر أ ت ي انطلقت حاجه ة فلأت ك و إ ن ي اكتتبت في غ ز و ة كذا قال انطلق فحج مع امراتك أ ت سيب ل السيطة ج ه حدها منها ا ربنا يرزونا بواحد أما د يروح غيرك مع بقى ا ا انطلق ع مع ت امرأتي ل ل فحج ذ لما أ ر س ل ت ا م ر أ ة إ ل ى إ ب ر ا ه ي م النخعي وقالت له يا امام أ م ل ك الزاد و ا ل ر ا ح ل ة للحد وليس لي زوج ولا ذو محرم فقال لها ابراهيم أ ن ت ممن لم يجعل الله عليك سبيلا خلص لا تبزل يدلنا الشرعية على العكس تبزل لا نفسها جدا نفسها هذا ما تحج تحج تعتبر ستموت تموت يعني ماخد بالك انت د ا ئ ا هو اللي بيحصل ما تقولك عم د ع ن د ا ئ ي ثمانين سنه لكل س ا ق ط ة ل ا ق ط ة ماخد بالك فماينفعش يبقى بنقول هوك والله م ع ه ا فلوس ت ا خ د ذو محرم معاه خير وبركه م التاتين الف اللي عيناهم خلاص بقى تصبر تصبر لايه حتى ت أ ت ي ه ا منيتها وبعد أ ن تموت ا ل و ر ث ة واجب عليهم عيني أ ن يحدوا عنها أ و ي س ت أ ج ر من يحد عنها أ ل ا يلوز أ ن ت س ت أ ج ر هي من يحد عنها وهي في حياتها الجواب لا يلوز إ ل ا في ح ا ل ة واحده وهي إ ن عجزت أ ن تثبت على الراحل يعني إيه؟ ما قدرتش تسافر كل الوسائل من كنها ما قدرتش ففي هذه الحال يجوز أ ن ت س ت أ ج ر ا ل رجل ليحد عنها أ و ا م ر أ ة أ و ت ع ت مالا لمن يحد عنها وهذا يا أخواننا موجود ومنتشر وجائز باجماع ه اهل العلم. أروي فيكم الدروس دي نحاول نستوعبها ونحاول ا العلم ا ل ونقلتها إليكم كما الخير في الاتباع استنوها كما في ولكن ع د م تحكيم ا ع هذا ل هو ان ل ي ك ل ن هناك اشياء اخرى ل في العالم ل ولكن يكون هناك اشياء ا خ ر المشرع وجوب اتباع الدليل. الدليل ولو كان على غير هوى النفس ماشي هم عمرز التنعيم ي س أ ل أ خ و ن ا عنها عشره ا دراره كما تعلمون وهي راحت حك حاضر فبكت فقال عنصر ما يسوع لعلك عركت ي عركت يعني ي إ ي ه حط قالت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آ د م في ا ر و ا ي ه جاءت ذكر الشيء بالشيء ما ينبغي أ ن أ ب خ ل بها عن اخواني و أ ح ب ت ي وهي عند البخاري من حديث ع ا ئ ش ة قالت كانت نساء بنو اسرائيل يلبسن ا معنى الحديث النعال ا ل ع ا ل ي ة حتى يستشرفن ا على الرجال يعني ك ل ا ن ت ا خ ل ف في الرجال كاتل و ا ح د ة تعمل لهن ا علينا من خشب تبقى طويله تبص على الرجال تقول و ع ا ئ ش ة من أ ج ل ذلك حرم الله عليهن المساجد و ص ل عليهن الحيضة ت معنى جيت هذا أنا ب س عشان ك ل م ة وصلت عليهن الحيضه وهنا سيدنا الحيضه كيف صلت الله على نساء بني إ س ر ا ئ ي ل الجواب أ ي كثرت لهن الحيض على غير ع ا د ة نسائهن ع ق و ب ة من الله عز وجل واضح ل ل دي طيب ف أ م ا ض ه ع ا ئ ش ة ق المساله ل ديال وخلاص فرصه مناسك الحج ظ ه ر ت ع ا ئ ش ة من الحيض في ن النبى يرجع قال يا رسول الله ايرجع الناس بنسكين و أ ر ج ع بنسك و ح د كن كأتمروا للناس لما شيئا ونحجم فاصبح س س ي د ن ف ه م ر خ هنا الامر ابن عمر من التنعيم ل ع ل ة أ م على ا ل إ ط ل ا ق لعله إذا لم ت ن ب في يرد كلام بقى. ولم الصلاة ولا نبينا من بقى المدبوعين أحد عن عن الصحابة أ ن ه اعتمر في ص ف ر ا ت أ ك ث ر من عمره هذا ل ب ي ر إ ان النبي اعتمر كم عمره أ ر ب ع ة مرات ما فيش غلو بعمرات مع ا لماذا في كل صفر أ ح د ك ل ك نحن خير ل ل ه هدي د ا نلجا ب ي م م ل الى ذ ا نجأ غير هدي نبينا وهو الهدي الاكمل والاتم فمن كانت حالته مثل ح ا ل ة ع ا ئ ش ة له أ ن يفعل ا ل م ر أ ة يعني ل أ ن الرجل م ا ع ن د ه ش عذر واخذ بالك يفعل كما فات أما أن ذلك فالذي نقوله ولكنه وإن فعل نستطيع يصح ولكنه خلف الهدي. من أن نقول أكثر من ذلك. الذي يصنع ج م ع ي ة ليحد بيت الله الحرام كلف نفسه بما لم يكلفه به الا تبليغ ان فعلت جائز ولكن أ ر ه ق ت نفسك بالديون عندك ما يسد العلم ولدك تصدق ان ن تموت وخبلا جوهم الدائنون يطلبون الونار روح الترب الدم هناك هناك منه تبليل وضع أ ن ا معايا ي فوس ومعي أرحب فلوس الفجرة ومعايا ت ي كتبك ل النبي فلماذا لم سوله جاهز م ي ع س اروح ل ل بجهة لا اعيش خاصه بالتالي لسه ق اروح ل ا ل ك أ ي و ا عوز بنت ك ج و ز الذي أ ر ا ه و العلم عند الله وهذا محض ر أ ي مني ف إ ن قبلتموه فلكم الخير و إ ن رضيتموه فهذا هو الطبعي الذي أ ر ا ه أن يزوج <ابنته> <الذي أراه> ان ب ت ه هذا المحض ر أ يزوج مني <ابنته> <الذي أراه> أن الذي ي أراه ابنته خشيت عليها من ا ل ف ت ن ة و أ ي ض ا قل أ ن يجد شابا يقول ه اتهلي بهدمها ولا موجود ت فضلت من هذا و لا تقدر جزاكم الله خيرا و أ س أ ل الله عز وجل تقبل منكم ص ان ل الأعمال وأسأل الله ح ح ا س ب ه وتعالى أن يعد ي علينا هذه ا ل أ ي ا م بالامن واليوم والبركات